وأَسِرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ قَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كما أرسل الأولون.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 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ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 وَإِذَا رآك الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزْوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ هُمْ كَافِرُونَ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 قل إنما أُذِرُكُم بِالوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُذْرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُ النَّيَّوِيلَ نَائِنَّا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَطَعُ الْمَوَازِينَ الْقِصْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللّاعبين قال بربكم رب السّماوات والأرض الذي فطرهن وأن على ذلكم من الشاهدين وَتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّ مُدِبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاثًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْهِ يَرْجِعُونَ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 أَلَٰفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُم شَيْـًٔا وَلَا يَضُرُّكُم ۚ أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسмаيل وإدرى سود الكفل كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين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 يوم نلقى السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين يوم نلقى السماء كطيش جل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين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 تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما وَإِنْ وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون